بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس والعشرون من التذكرة فإذا تهيأت الأجسام وكملت نفخ في الصور نفخة البعث من غير نقر لأن المراد ارسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من أجسادها فالنفخه الأولى للتنقير وهي نظير صوت الوعد الذي قد يقوى فيمات منه ونظير الصيحة الصيحة الشديدة التي يصيحها الرجل بصبي فيفزع منه فيموت فإذا نفخ للبعث من غير نقر كما ذكرنا خرجت الأرواح من المجال التي هي فيه فتأتي كل روح إلى جسدها فيحييها الله سبحانه وتعالى كل ذلك في لحظة كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا هم قيام ينظرون وإذا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وعند أهل السنة أن تلك الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم قال بعضهم بأوصافها فيعاد الوصف أيضا كما يعاد الجسم واللون قال القاضي أبو بكر ابن العربي وذلك جائز في حكم الله سبحانه وتعالى وقدرته وهين عليه جميعه ولكن لم يرد بإعادة الوصف خبر قلت فيه أخبار كثيرة في هذا الباب بعد هذا فصل وليس الصور جمع صورة كما زعم بعضهم أي ينفخ في صور الموتى بدليل الأحاديث المذكورة والتنزيل يدل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم نفق فيه أخرى ولم يقل فيها فعلم أنه ليس جمع صورة قال الكلبي لا أدري ما الصور؟ ويقال هو جمع صورة مثل بصرة وبصر أي ينفخ فيصور الموتى الأرواح وقرأ الحسن يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة والله تعالى قرأها الصور وتحتاج إلى تحقيق والله تعالى أعلم قلت وإلى هذا التأويل في أن الصور بمعنى الصور جمع صورة ذهب أبو عبيدة مع عمر بن المثنى وهو مردود بما ذكرنا وأيضا لا ينفخ في الصور للبعث أو لا ينفخ في الصور للبعث مرتين بل ينفخ مروة واحدة ينفخ مروة واحدة وإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور الذي هو القرن والله سبحانه وتعالى يحيي الصور فينفق فيها الروح كما قال سبحانه وتعالى فنفخنا فيه من روحنا ونفخت فيه من روحي قال ابن زيد يخلق الله سبحانه وتعالى الناس في الأرض الخلق الآخر ثم يأمر السماء فتمطر عليهم أربعين يوما فينبتون فيها حتى تنشق عن رؤوسهم كما تنشق عن رأس الكمأة فمثلها يومئذ مثل الماخض تنتظر أن يأتيها أمر الله فتطرحهم على ظهرها فلما كانت كانت تلك النفخة طرحتهم قال علماؤنا هو مجمعون المجمعون على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام قلت قد جاء حديث يدل على أن الذي ينفخ في الصور غير اسرافيل خرجه أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان قال حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث قال كنت عند عائشة وعندها كعب الأحبار فذكر كعب إسرافيل فقالت عائشة يا كعب أخبرني عن اسرافيل فقال كعب عندكم العلم قالت أجل فأخبرني فقال له أربعة أجنحة جناحان في الهواء وجناح قد تصرب به وجناح على كاهله والعرش على كاهله والقلم, والقلم على أذنه فإذا نزل الوحي كتب القلم ثم درست الملائكة وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه، وقد نصب الأخرى ملتقم, ملتقم الصور، وهو ملتق يعني هو ملتقم الصور محنياً ظهره شاخصا ببصره ينظر إلى إسرافيل، وقد أمر، وقد أمر إذا رأى إسرافيل قد ضم جناحيه أيام فخ الصور. قالت عائشة هكذا سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول غريب من حديث كعب لم يروه عنه إلا عبد الله بن الحارث ورواه خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر عن عبد الله بن رباح عن كعب نحو فصل قلت وما خرجه أبو عيسى الترمذي وغيره يدل على أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه وحده وحديث أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه يدل على أن معه غيره وقد خرج أبو بكر البزار في مسنده وأبو داود في كتاب الحروف في كتاب, كتاب السنن من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبريل وعيساره يساره ميكائيل فلعل لأحدهما قرنا آخر ينفخ فيه والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر أبو السري هناد بن السري التيمي الكوفي قال حدثنا أبو الأحواص عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي عمر قال ما من صباح إلا وملكان يقولان يا طالب الخير أقبل ويا طالب الشر اقصر وملكان موكلان يقولون يقولان اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا وملكان موكلان يقولان قبل القول في الحاشيه واحد سبق تخريجه 2 ضعيف ابو داود ابن ابي الدنيا فيه عطيه العوفي ضعيف تابع وملكان موكلان يقولان سبحان الملك القدوس وملكان موكلان بالصوره قال وحدثنا وقيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال ما من صباح مثله, مثله سواء وزاد بعد قوله وملكان موكلان بالصور ينتظران متى يؤمران فينفخان وعطي لا يحتج أحد بحديثه على ما ذكره أبو محمد عبد الحق وغيره فصل واختلف في عدد النفخات أو في عدد النفخات فقيل ثلاث نفخة الفزع لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ونفقة الصعق ونفقة البعث لقوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وهذا اختيار ابن العربي وغيره وسيئتي وقيلهما نفقتان ونفقة الفزع هي نفقة الصعق لأن الأمرين لا زمان لها أي فزعوا فزع ماتوا منه والسنة الثابتة على ما تقدم من حديث أبي هريرة او حديث عبد الله بن عمر وغيرهما يدل على أنهما نفختان لا ثلاث وهو الصحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ونفق في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فاستثنى هنا كما استثنى في نفقة الفزع فدل على أنهما واحدة وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين النفقتين أربعون سنة الأولى يميت الله تعالى بها كل حي والأخرى يحيي الله بها كل ميت وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى وقال الحليمي اتفقت الروايات على أن بين النفقتين أربعين سنة وذلك بعد أن يجمع الله سبحانه وتعالى ما تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق وما أبلته الشمس وذرته الرياح فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم يبقى إلا الأرواح جمع الأرواح في الصور أو في الصور جمع الأرواح في الصور وأمر إسرافيل عليه السلام فأرسلها بنفخه من ثقب الصور فرجع كل ذي روح إلى جسده بإذن الله سبحانه وتعالى وجاء في بعض الأخبار ما يبين أن من أكله طائر أو سبع حشر من جوفه وهو ما رواه, ما رواه الزهري عن أنس قال مروا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحمزة يوم أحد وقد جدع ومثل به فقال لو أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله من بطون السباع والطير وقد أنكر بعض أهل الزيغ أن يكون الصور قرنا قال أبو الهيثم من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والصراط والميزان وطلب لها تأويلات في الحشية واحد خضر صحيح هناد اثنان ضعيف هناد ثلاث ضعيف السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن المبارك أربعة صحيح أحمد الترمذي أبو داود الحاكم متابع باب منه في صفة البعث وما آية ذلك في الدنيا وأول ما يخلق من الإنسان رأسه قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقال سبحانه وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء إلى قوله سبحانه وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كذلك النشور طبعا في آية أخرى كذلك النشور الأولى فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها في سورة الروم وكذلك النشور في سورة فاطر أتابع والآيات في هذا المعنى كثيرة وخرج أبو داود الطيالسي والبيهقي وغيرهما عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه قال أما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضرا قال نعم قال فتلك آية الله في خلقه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت هذا حديث صحيح لأنه موافق لنص التنزيل والحمد لله وفي حديث لقيط بن عامر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأرسل ربك إلى السماء تهضب من عند العرش فلا عمر إلهك ما تدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلق من قبل رأسه وذكر الحديث باب يبعث كل عبد على ما مات عليه مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم خرجه البخاري ولفظ البخاري عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دم اللون لون الدم والعرف عرف المسك خرجه البخاري ومسلم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية طبعا من حاشية الصفحة التي قبلها الحاكم وصححه الترمذي وفي هذه الصفحة واحد أبو داود الطيالسي ابن أبي الدنيا في الأهوال وأحمد في سنده وكيع بن عادس مقبول اثنان سبق تخريجه ثلاثة صحيح مسلم في كتاب الجنة اربعه متفق عليه البخاري في كتاب الفتن مسلم في كتاب الجنة متابع أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه قال يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو فقال يا عبد الله إن قتلت صابرا محتسبا بعثت صابرا محتسبا وإن قلت قتلت وإن قتلت مرائيا مكاثرا بعثت مرائيا مكاثرا على أي حالة قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات سكران فإنه يعاين ملك الموت سكران ويعاين منكرا ونكيرا سكران ويبعث يوم القيامة سكران إلى خندق في وسط جهنم يسمى السكران فيه عين يجري ماءها دما لا يكون له طعام ولا شراب إلا منه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والعياد بالله عز وجل مسلم عن ابن عباس أن رجلا أن كان مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه لا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ملبدا ملبدا أخرجه البخاري وروى عباد بن كثير عن الزبير عن جابر قال إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي ذكره الحليمي الحافظ في كتاب المنهاج له وسيأتي بكماله وذكر أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم ابن محمد الختلي في كتاب الدباج له في كتاب الديفاج له حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس بن بكير حدثنا أبي عن عمرو بن سمير عن جابر عن محمد بن علي عن ابن عباس عن ابن عباس وعلي بن الحسين وعلي بن حسين أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أخبرني جبريل عليه السلام أن لا إله إلا الله أمس للمسلم عند موته وفي قبره وحين يخرج من قبره يا محمد لو تراهم حين يمرقون من قبورهم ينفضون رؤوسهم هذا يقول لا إله إلا الله والحمد لله فيبيض وجهه وهذا ينادي يا حسرة على ما فرق في جنب الله وعيد هذا ينادي حسرة على ما فرطت في جنب الله مسودة وجوههم والعياذ بالله عز وجل أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وحدثني يحيى, يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن أسلام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت قبل المتابعة في الحاشية واحد متفق عليه البخاري مسلم اثنان حسن أبو داود في كتاب الجهاد اثنان ضعيف جدا الديلمي في الفردوس فيه ابن هدبة متروك أربعة متفق, اربعة متفق عليه البخاري في كتاب الجنائز ومسلم في كتاب الحج ولفظ ملبدة ملبدة لمسلم وليست للبخاري خمسة قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الأوسط ستة موضوع فيه عمر بن شمر متهم بالبضع الميزان أتابع قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا في قبورهم ولا منشرهم كأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون عن رؤوسهم وهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عن الحزن وروى النسائي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة شعفاء غبراء, غبراء عليها جلباب من لعنة الله ودرع من نار يدها على رأسها تقول يا ويلا أخرجه بمعناه مسلم وابن ماجه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت قطع الله لها ثيابا من نار أو قطع الله لها ثيابا من نار ودرعا من لهب النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لفظ ابن ماجه وقال مسلم تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ولياذ بالله عز وجل وأسند الثعلبي في تفسيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه النوائح يجعلنا يوم القيامة صفين صفا عن اليمين وصفا عن الشمال ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى أنبأناه الشيخ الحاج الراويه أبو محمد عبد الوهاب شهر ابن رواح والشيخ الإمام علي بن أهبة الله الشافعي قال حدثنا السلفي قال حدثنا الرئيس أبو عبد الله الثقفي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن خولة الأبهري الأديب فيما قرأ عليه وأنا أسمع وأنا أسمع منه سنة ثلاث وأربعمائة قال أخبرنا أبو عمر وأحمد بن محمد بن حكيم المدني أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا سليمان بن داود اليماني حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذه النوائح يجعلنا يوم القيامة صفين في جهنم صفا عن يمينهن وصفا عن شمالهن ينبحن على أهل جهنم كما تنبح الكلاب غريب من حديث أبي نصر يحيى بن كثير عن أبي سلمة تفرد به عنه سليمان بن داود وقال أنس قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تخرج النائحه من قبرها شعثاء غبراء مسودة الوجه زرقاء العينين ثائرة الشعر كالحة الوجه وعليها جلباب من لعنة الله ودرع من غضب الله إحدى يديها مغلولة إلى عنقها والأخرى قد وضعتها على رأسها وهي تنادي يا ويلاه ويا ثبوراه ويا حزناه وملك وراءها يقول آمين آمين ثم يكون من بعد ذلك حفظها النار ولياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف البيهقي في الشعب ابن أبي الدنيا في الأهوال والخطيب في تاريخه فيه الحماني ضعيف اثنان صحيح لغيره ابن ماجة في كتاب الجنائز وفيه عمر بن راشد ضعيف قاله أحمد وابن معين وللحديث شواهد تعطده ثلاثة صحيح مسلم في كتاب الجنائز أربع ضعيف جدا الطبراني في الأوسط كما قال الهيثمي في المجمع وفي سنده سليمان بن داود متروك انظر الميزان خمسة سبق تخريج الحديث متابع ابن ماجة عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النياحة على الميت من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار والعياذ بالله عز وجل وفي التنزيل عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال أهل التوويل المعنى لا يقومون من قبورهم قال أبو عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة وربيع والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم قال بعضهم يجعل معه شيطان يخنقه وقالوا كلهم يبعثك المخنوق عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر فيجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون لعظم بطونهم وثقلها عليهم نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة والعفو والغفران وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وسيأتي وروي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات على مرتبة من المراتب بعث عليها يوم القيامة ذكره صاحب القوت وهو صحيح المعنى يدل على صحته ما ذكرناه وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في باب بيان الحشر إلى الموقف إن شاء الله سبحانه وتعالى باب في بعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قبره ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فذكروا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كعب ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا أمسوا وعرجوا وهبط سبعون, ألف وهبط سبعون ألف ملك يحفون بالقبر ويضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار وحتى إذا انشقت عن إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والأخبار دالة ثابتة ثابتة على أن جميع الناس يخرجون عراتا ويحشرون كذلك على ما يأتي على ما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وخرج الترمذي الحكيم في في نوادر الأصول حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال خرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويمينه على أبي بكر وشماله على عمر فقال هكذا نبعث يوم القيامة في الحاشية واحد سبق تخريج الحديث اثنان صحيح أحمد والحاكم وصححه ثلاث ضعيف الترمذي في كتاب المناقب فيه سعد بن مسلمة ليس بالقوي وابن ماجة في المقدمة والحاكم تعقبه الذهبي, تعقبه الذهبي وقال فيه سعد بن مسلمة ضعيف والحديث لم يذكره الحكيم الترمذي وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم من رحمتك يا أرحم الراحمين